خلاص يلزم أباها أن يختار لها ما اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لن يكون أعرف بالخير لابنته ولا أرحم بها ولا أحسن اختياراً لن يكون أحسن اختياراً ولا أحب للخير لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الله تعالى أباح له أن يزوج من شاء من المؤمنات فقالها الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة تزوجنيها أنا محتاج إلى زواج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 كيف تطلع للناس كيف, كيف نعمل لك زواج فقال الرجل مسكين يريد تزوج والمرأة تريد تتزوج لكن ما في مهر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده أيضا من السعب في المال ما يبدأ يعطيه من المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد الله تعالى يقول وآت النساء صدقاتهن نحلة دبر لو خاتم حديد بس يعني نعقد به الزواج مضى الرجل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 أي والله والقرآن كله ثلاثين جزء من شدة الحماس مسكين أربعين جزء فالشاهد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كم تحفظ من القرآن الرجل لم يقل نصف القرآن ولا ثلث القرآن ما يحفظ إلا قليل فقال أحفظ صورة كذا وكذا يقول وجعل يعده النبي سور معدودات فقال النبي عليه الصلاة والسلام حف زوجتكها بما معك من القرآن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 وأذكرني فعلتها لأولادي مرة جاءت وكتبت جدولا يوم الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة واحد رمضان ثنين رمضان إلى ثلاثين رمضان وأمام كل ورقة يعني كتبت في أعلاها اسم صاحبها مثلا فلان وفلان وفلان من الأولاد يلا أنت كم صفحة تقرأ اكتب الصفحة التي وصلت إليها فيأتي مثلا الأول ويكتب يوم الأحد يعني قبل أن ينام يأتي ويكتب صفحة رقم ثلاثين فتأتي أخته فترى أنه كتب ثلاثين تقول لا والله أنا لن أكتب ثلاثين أنا بأكتب أربعين تذهب وتقرأ عشر صفحات ثم تأتي وتكتب أربعين ثم يراه هو من غد قد سبقته فيأتي ويسابق حرصنا أيها الأحبة على تعويد أولادنا على هذا على الإكثار فعلا من القراءة وأن يجعل لهم منافسه أيضا فيه تربيه لك في نفسك لأجل أن تختم القرآن بلا شك أنه مما يجعل صيامك مقبولا من أفضل الأعمال أيضا في هذا الشهر الكريم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 ثم تجد أنه يبدأ مثلا يرسل الى أخته في بلده مثل الأصلي أرسل إليها مثلا مئة ريال مئة ريال في أول الشهر أو بعث مثلا إلى أمه وقال يم هذه مثلا 500 ريال وزعيها على أخواتي الخمس أو, أو, أو, أو الست وبعث إلى أمه